<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسلام النبي المشتبة والأمين على صحرتي الكرام ولبيتي العظام المستكملين الشرفة وبعث إخوتي الكرام مع تسير مع سورة الأنعم وصلنا إلى قوله تعالى وعنده مفاتح غيب <تصفيق> وعنده مفاتح الغيب لا اعلمها إلا هو ويعنون في البر بالبحير ما تسخط من ورقت إلا أعلمها ولا حبة في ظلمات الحضر وليعابس إلا في كتاب مبين يقول الله جل, جل في علا وعنده مفاتح الغيب لا اعلمها إلا هو وخزاء الغيب لا اعلمها إلا الله جلف ولو فيها الله أن الله الغيب لله جلف علىها وه despair只 هنا خزائن الغيب لا اعلمها إلا الله جل فعلا يعلم من كان وما يكون ما لو كان كيف سيكون فالغلب كله لله جل فعلا لذلك فمن ادعى علم الغيب فقد كفر لذلك قال المسلم من, من سأل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فعلا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد يحيط بمفاتيح الغيب إلا الله جاء فعلاه في خمس لا يعلمهن إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندما مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وجل فعلاه وقد قال الله جاء فعلاه قل لا أعلم في, في سماة الأرض الغيبة إلا الله ويعلم ما في البر والبحر من أنواع المخلوقات ما في البر من الدعاب وما تخفي الأشجار والأرض فيها وخلفها عليكم سلام وكاته والبحار وما فيها من عوالم يعني أخفى ما تكون عليكم سلام في هذه عالم البحار ويعلم الله ما فيها عليكم سلام وكاته نعم ففيها أجناس وأشكال من المخلوقات التي لا أعلم بها إلا الله جالي فعله وهذه أيضا عليكم سعون كاتف وهذه أيضا يعني لابد أن تفهم أنها إرادة الله جالي فعله أن تعلم عظيم ربوية الله في ذلك عليكم السلام صلى الله عليه وسلم قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب ولا لا تسقط والقاء من الشجر ومن الثمار الإنعاء إلا يعلم وقت السقوط ويعلم متى وكيف ولمى وكل تفاصيل المسألة يعلمها ربنا جل فعلا والمكان الذي تسقط فيه وهل تنفع أو لا تنفع هل تثمر أو لا تثمر ولا حبة من الزرع في بتون الأرض إلا يعلمها أتنبت أو لا تنبت ويزودها كيف تنبت وكم تخرج من الثمار ومن يأكلها ومن يتاجر فيها فكل تفاصيلها أيضا عند ربنا جل, جل في عنا ولا من شيء فيه الرطوبة أو الجفاف إلا هو معلوم عند الله وسجل في كتاب وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ والمعنى أن كل شيء بدقيقه وجليله صغيره وكبيره أخفى ما يكون وأجل ما يكون الكل مكتوب في كتاب واحد وهو اللوح المحفوظ حيث قال وسلم قال الله تعالى لما اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه من صغير وكبير ودقيق وجليل وكل شيء ولذلك إن الله جل وعلا قال ان كل شيء إن كل نصف الامور كل شيء خلقناه بقدر اذا اين هذه الالهه المزعومه التي يدعونها مع الله يدعونهم الله جل في هذه الالهه التي عبدوها من دون الله جل في علاه هل يملكون هل يعلمون شيئا هم صم بكم امي عم أم ففهم لا يعقلون فلا يملكون ولا ولا يعلمون ولذلك ذكر الله جل في بعد العلم واحاطه العلم هذا باب من ابواب القدر المهم جدا وتعلمون أن مراتب القدر علم فكتب ففشاء ففخلق علم الله حاطب كل شيء سبحانه وتعالى حاطب كل شيء نعمة. كتابة الله أرانى لكل شيء مكتوبة الكتابة كتابات المصفرية المحفوظة الكتابة الأصيل وكتابة الملائكة والكتابة اليومية والكتابة, والكتابة العمرية دعم ومشي أطولنا في ذا في كل شيء عامة في كل شيء وما شاء الله لابد أن يكون وخلق الله صور خلق سبحانه وتعالى ثم قال الله هو الذي يتوفاكم بالليل وأعلم ما جرحتم بالنهاري ثم أبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم أليه مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون هذا هو وصولا إلى, إلى باب علم الله وتعالى وقدرة الله وتعالى والله على كل شيء قدير هذه أيضا من عظيم ربوبية الله وتعالى حاطة الله بكل علم وأيضا من عظيم الوليات أحطت الله بكل شيء قدرة وقوة وجهرا وقهرا فبين الله عظيم من عظيم قدرته أنه يتوفر أنفس سواء النوم وسواء الموت والله على كل شيء قدير وله في ذلك حكم وشؤون هو الذي يتوفاكم بالليل أي سبحانه وتعالى يتوفاكم بالليل هي وفاة الصغرى وهي النوم فالنائم كالميت والمشابهة عظيمة جدا أنه يشعر ولا يحس من حوله ولا يؤثر وهذه يعني تعتبر من الآيات العظيمة في الإنسان التي تثبت له البعث والمشور يغيب غيابا تاما روحه تصعد إلى السماء ذلك من السنة أن ينام متوضعا روحه تصعد إلى السماء فالله جل في علاه الذي يتوفاكم, يتوفاكم بليل أن ينيمكم بليل ويجع في قبضته سبحانه جل وهذه الوفاة الصغرى قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حينما أتيها والذات لم في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إلى أجل مسمى والله على كل شيء قدير ولذلك كان النساء سلام كان إذا استيقظنا قال الحمد لله الذي أحيانا بعد تناو أليه النشور ويعلم ما جرحتم بالنهار وهنا ما جرحتم يعني ما كسبتم ويعلم ما أنتم فيه وجعلنا الليل ألباسها وجعلنا النهارة معاشا فيعلم ما ما ما كسبتم في النهار بالعمل وبالحسنات وبالسيئات وبالطاعات وبجوارح الانسان قد صنعت قد صليت قد صمت قد تصدقت تصدقت وهذه أيضا من عظيم ربوبيته هو الذي يطفئكم الليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى اي يقذكم من نهار النهار لتبلغ أجلا كتبه الله جعله وقدره فلا يتقدمه أحد ولا يتأخره أحد وهو وقت العمر كان قال تعالى لكل أجل كتاب فيأتي الملك على توقيت وقطر الله جل فعلا في هذا التوقيت لا يسبقه ولا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا يؤخره فيقبض الروح حيثما كتب الله على التوقيت في إخراج الروح ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعمل أي مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده لا شريك له والذي يبعثكم فيه ثم حاسبكم على كل صغير وكبير والدقيق وجلل فأعمال العبد محاسب عليها العبد كيف فعل هل, هل قد أدى وظيفته التي من عجلها خلقه الله أم لا لكنه سيبعث وسيسأل عن كل صغير وكبير وايضا الضغط والجليك وسيسال عن خرجات النفس ودقات القلب وسيسال عن ماله وعن عمره وعن وعن صحته كل ذلك السؤال فيها وارد والاجابه لا أن يكون ان تكون معدة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع ان الله سريع الحساب وهنا أيضا يبين الله تبارك على دلائل جلائل عظمته وخضراته وقواته وربوبياته وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفات رسولنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويعني أي جل جلاله سبحانه جل فعلا هو الذي قهر النفوس وخضعت له الرقاب وذل لعظماته وكبريائه كل شيء سبحانه جل في وعلى فهو المتصرف خلقي بما شاء يرسل عليكم ملائكة تحفظوا أعمالكم وتكتب ما تفعلون يعلمون ما تفعلون حتى دقات القلب وحركات القلب نعم حتى حركات القلب والدلالة ذلك وان كان هذا في خلاف أن ملائكة تكتب الحسنات والسياد هل تكتب أعمال القلوب أو لا تكتب أعمال القلوب من قال لا تكتب قاله لأن الإخلاص لا تعلمه الإخلاص خاصة لا تعلمه باقي أعمال القلوب تعمله علامه والدلاله أن الله جل جلاله قال قال كراما كرام, كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون ففعل القلب ايضا معلوم والدلاله على ذلك حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بحسنه فاكتبوها اذا بحسنة فأكتبوها له بعشره حسنات الى سبعين ضعف واذا هم بحسنه فلم يعملها فاذا فعل قلبه الآن وهم بحسنه فاكتبوها له حسنه فالحفظ يكتبون كل ما يفعلون قال إذا حتى إذا جاء أحدهم الموت وفت رسولهم لا يفرطون يعني حتى إذا جاء الأجل فيأتي ملك الموت والملائكة التي تعينه على قبض الأرواح فيقبض, فيقبض الروح على التوقيت الذي وقته هو الأجل الذي أجله الله جلاله لا يسبق ولا ولا يتأخر ثم ردوا وهم لا يفرطون لأنه ضعوا على وصفهم وصفاً دقيقا. الملائكه لذلك اشرف خلق الله لا يعصون الله ما ما راوا ويفعلون ما يؤمرون حي هل المساء فاذا هنا في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفاه رسولنا وهم لا يفرطون وهم لا يفرطون بالنسبه لاعمال القلوب هل يؤخذ عليها المراه ام لا في حديث قول الرسول وسلم ان نارها ذمتي اما ما لم تعمل او تتكلم هذا حديث عن مخصوص مخصوص بقوله بقوله القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل يا رسول الله فعلم ادخل المقتول النار قال كان عازما على قتل اخيه كان عازما فادى فعل القتل الآن قال لو كان دي مش لفوران لفعلت فيه مش لما فعل فلان قال فهما في الأجل سواء فهما في الوزري سواء فهذه في أدلاء أنه يعني محاسب عليهم ثم ردوا إلى الله مولاهم حق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين أي ثم يرد العباد بعد أحيائهم إلى ملك الموت إلى بعد ما بعد قبل ملك الموت الروح إلى ملك الملوك سبحانه جل في علاء الجبار المتكبر الذي قهر النفوس وقهر العباد <تصفيق> الذي الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ولا قضاء إلا قضاء فصل القضاء عند ربنا جذج علىه والحساب وأحساب الله والله قد أحصى كل شيء حددا وعلما المال والبنون زينة الحالة الذين والباقيات الصالحات خالوا عند ربك سواب وخالوا أمل ومنسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعردوا على رب صف أن قد كما خلقناكم أول مرة ولزعمتم أن لا نجع لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولونها ولا تنمى لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا والحساب قد يكون على الوث الأشهاد وأيضاً قد يكون في بين, بين الرب وعين عبده قال النساء السلام ما منكم من أحد ردي الله عنك يا جيش أسامة صلى الله عليه يقول النساء السلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي هتذكر ذنب كذا يوم كذا هتذكر ذنب كذا يوم كذا ينظر أين منه فلا يجد إلا ما قدم أشعر منه فلا يجد إلى النار فيحسب أنه قد هلك فيقول عبدي سترطو عليك في الدنيا وأنا أخير هلك اليوم نعم الملك يكتب كل فعل القلوب سوى الإخلاص فالإخلاص لا يعلمه ملك مقر فاكتبه ولا يعلمه شيطان فيفسده هي بين الرب وبين عبده وربك, وربك أرحمه على العبد من أمي ومن نفسي ولا يظلم الناس شيئا والمن ينجيكم من ظلمات البرج والبحر تدعونه تضرعا وخفئا لئن أنجانا من هذه لنكننا من الشاكلين قل الله يذكرهم باعظم نعيم الله جل في في هذا البث فإن الله جل هو القوي القادر وربوبيته تم سبحانه جل في علا فقل يا محمد لهؤلاء المشركين حتى حتى يتبين لهم حق من الباطل من ينجيكم في شدائد شدائد الامر عندما تتلاعب بكم انواء امواج البحار وتتلاطم حتى حين تقعون في كرب وضيق وشدة وتعلمون أنه قد تحدق بكم الموت فمن الذي ستدعونه تدعون الأصنام والأوسانة تعبدونها من ما الله من الذي تتوسلون إليه حتى ينقذكم من هذه الضائقة ليس إلا الله جل فعلا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب فأنتم لا تدعون إلا الله جلال فعلا في البلاية والشدادة الشدائد العظيمة لا تدعون إلا الله جلال فعلا لذلك قال الله تعالى وإذا مسككم الدور في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان سنو قطورا أو كان سنو كفورا قال الله تعالى قل قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تشكون أي وحده سبحانه وجل فعلا هو الذي يرفع عنكم هذه الكربة وهذه الشدة هو الذي ينجيكم منها سبحانه وجل وبعد أن ينجيكم وتعلمون أنه وحده الذي يستطيع وأنه القادر على ذلك وبعد ذلك تقابلون هذه النعائم بالنكران بالجحود والنكران والكفران وتعصون الله وتجحدون بآياته وتعاندون وتعلمون أنه هو الذي أنقذكم عندما تلاعبت بكم الأمواج وكنتم على شفى أجورف في النهار بكم ومع ذلك بعدما انقذكم رجعتم على فعل الله جل فعلا لا بالحمد والشكران ولكن بالنكران والعسيان والكفران وهذا حال المشركين إذا أصابهم الكرب وقعوا في شدة التجأوا بحق وبصدق نعم التجأوا بحق وبصدق إلى الله جل فعلا فإذا فرج الله كربتهم وأزال ما ألم بهم من محلة وعناء نسوا ربهم وعادوا إلى الشرك والضلل وهذا دأب هؤلاء الكفر الفجر الذين أزاغ الله قلوبهم من لهم دون الله جل فعلا من لهم دون الله جل فعلا ليس لهم أحد دون الله جل فعلا ومع ذلك فإنهم عندما يمهد الله لهم ويمكن لهم ويعطيهم العفية ما تراهم إلا يسارعون في الكفران والجحود والعنادي وأيضا رد, رد أمر الله عليه ورد الآيات وعدم الإيمان بها قال تعالى مذكراً إياهم ومخوفاً إياهم ولأن القرب تترف اتجافاً تاماً عندما يزذرهم الله إما بالبلاء الشديد وإما بالتهديد والوعيد الأكيد قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً وذيق بعضكم بأس بعض هذه قوة الله هذه قدرة الله أحاط بكل شيء سمعاً وبصراً وعلماً وقدرةً إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أي قل لهؤلاء الكفر المعاندين لله ورسوله إنه تعالى قادر على إهلككم من فوقكم أو بالإرسال الصواعق من السماء وقد فعل ذلك مع الأقوام السابقة أو من تحت أرجلكم ومن السماء أن يرسل عليكم حاصباً أو يرسل عليكم حجارة كما فعل مع أصحاب الفيل أو يرسل عليكم ريحاً مدمرة تقلع الناس من أساسها ومن جزولها كما فعل مع قوم عاد وقوم سا... سمو... قوم صالح وثموت قوم صالح أو من تحت أرجلكم بالخسف والزلزال أورش فهواء يعني الخسف والمسخ لابد آخر س... الزمان ترى أنه لابد أن يكون في هذه الأمة الخسف والمسخ أيضا سيمسخون قرادة وخنزير بهم أيضا ويقصف الله بهم أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض أي يجعلكم فرقا متحذبين مختلفين وإذا وقع ودب الخلاف ودب التنازع فلا بد كما وصف الله جل وعلا أن يحدث الاختلاف وان يحدث الاختلاف والنزاع فانه فلن الطائفه تفشل بذلك قال الله تعالى وتنازعوا فوقال الله ولا تكونوا كالذين اختلفوا بعد ما جاءهم بينات وذلك اهم عذاب وادركوا لنا كفروا من قبل قال الله تعالى من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقالوا لا تنزع فتفشلوا وتذهب بريحكم فالاختلاف والتنزع يذهب, يذهب القوة ويؤدي إلى الفرقة تؤدي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى السقوط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين فهنا يقول الله جل فعلا أو من تحت أرضكم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ولما دعا أنه جاء سلام اللهم لا تصلت عليهم أدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم قال الله تعالى حتى يعني هو استجاب الدعاء مؤقتا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض أي أصلت لا أصلت عليهم أدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم هنا الله على يأمر نبيه أن يتدبر وينظر إلىه هؤلاء بعد كل هذه الآيات الباهرة القاهرة ومع ذلك يجحدون بالآيات الله دالة فعلها قال انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نوضح, نوضح هذه الآيات ونبين وجوه الحكم والعظات والعبر وكيف قدرة الله دالة فعلها مع التهديد الشديد والوعيد الأكيد مع الرغبة مع التغيب مع, مع الوضوح الجلي لعظمة الله وربوبيته والآيات التي تأتي تطرب حتى تميل القلوب مع ذلك مع كل هذا فانه مكفور فانهم يكفرون مع كل هذا ترى المكابره وترى الجحود والابكار والعناد وترى الاستهزاء والسخريه بالايات ثم ترى بعد ذلك التجرؤ العظيم عندما عندما يريدون العذاب وقال ربنا عجلنا قطانا قبل يوم الحساب قال الله من كان هذا والحق من عندك فأمطر عينه حجارة من السابق تبجحا وقاح عظيمة جدا فيها كانهم كأنهم يعني أغفلوا قلوبهم على البعث والنشور والحساب ولذلك قال الله تعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذاب من فوقكم أم تحت رجلكم أم يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا بعدما زلت هذه الآية قال رسوله صلى الله عليه وسلم لما سمع الله تعالى يقول قلوا القادر على نعبه عليكم عذاب من قال عوذوا بوجهك ويبتهل خوفا على أمته بأبه وأمه أو من تحت أرجلكم قال عوذوا بوجهك قال عوذوا بوجهك, عوذو بوجهك عوذو شيعا وهذه قبعتكم سبعت قال هذه أهوان هذه أهوان هذه أهوان قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق ولست عليكم بوكيف قال الله تعالى وَكَذَّبَ لِهِ قَوْمُكَ وَوَالْحَقُ قُلَسْتُ عَلَيْكُمْ بَوَكِيلٌ أي وكذب الجميع من هؤلاء الذين جحدوا بأيات الله وبرسل الله كذبوا بالقرآن العظيم الذي فيه الهداية وفيه الصلاح وفيه الفلاح وفيه الرشاد والسداد قال وَكَذَّبَ لِهِ قَوْمُكَ وَوَالْحَقُ قُلَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ إنكم كفرتم بالكتاب الذي فيه عزكم وشرفكم وفيه هدايتكم وقد قال عنه الله جعل لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فقال محمد لست عليكم موكلا عليكم ولا أنعكم عن الباطل والضلال إنما أنا, أنا نذير وبشير وما علي إلا البلاغ المبين يا أيها الرسول بلغ ما أنزي عليك من ربك لأن تفع فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس فوجب علي أن أنذركم وأن أوضح لكم وإني أنا النذير العريئان أنا أخاف عليكم وأخشى من عقاب الله لكم وعذاب الله لكم فإن تنكرتم الصراط خسف الله بكم وإن اتبعتم وانقضتم ملكتم الدنيا بأسرها لكنهم حوم لا, لا يسمعهم لكل نبئ مستقر وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أي لكل أمرين وخبرين من وقت محدد فإن الله جعل الأجال المضروب لما دخل على زوجته وتدعو تقول اللهم ما اتعني بأبي أبي سفيان ما برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما اتعني بأخي معه فقال سألت الله أرزاقا مقسومة وأجالا مضروبا ولو سألت لها أن يقيق النار وأن تسفل الجنة كان خيرا لك فسوف تعلمون ما يحل بكم من العتاب والعقاب ولكن قريش فيهم السفة وفيهم الكبر وكلما تكبر مرؤن كلما غطى الله على بصيرته وكلما جعل الران يعلو قلبه فصار, فصار أكثر من الشيطان وكان التغيان والجحود والنكران والكبر فيصل الإنسان إلى, إلى مراتب على في الجحود والنكران فكانوا يأخذون في مجالس في القرآن ويكذبونه وأتعانون في القرآن ويقولون أن بشر ويستهزئون ويسخرون وقال الله تعالى إن لسان الذين يلحدون عليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين لذلك قال الله محذرا محذرا أن يجلس بين هذه هؤلاء أهل الكفر والنكرات وإذا رأيت الذين أخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخذوا في حديث غير فإذا رأيت هؤلاء الكفار عندما يأخذون في القرآن ويتكلمون طعنا ويسخرون ويجعلونه من كلام البشر فلا تقعد معهم لأنهم يعني يطعلون في القرآن بالطعن والتكذيب والجحود والاستهزاء والسخرية فلا تجالسهم وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على القاعدة العامة عند العلماء إن لم تزل منكر فزل, إن لم تزل منكر فزل ولأنه الجلوس بين هذي من يأخذون في آيات الله تلفعلاء أو يكفرون أو يستهزئون في آيات الله تلفعلاء معناها رضا القلب رضا القلب رضا على الكفرات على على النقصان وعلى الكفران كفر ما كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم مر انكم تنكرون في الغير ويهدي فان استطاع فاستطاع فباللسان فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان لذلك قال انسلم سيكون مر تعرفون وتنكرون فمن أنكر كاره فقط سلب ومن كره فقد برئ إلا من رضي وتابع الا من رضي وتابع الا من رضي, وتابع. إلا من رضي وتابع لذلك قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتابة إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم شوف جعل مثلية هنا بالجلوس عندما يستمع إلى الطعن والتكذيب والجهود الدكران بهذه الآيات فإذا استمع وسكت فإنه منهم إذن لم يرحل فإنه منهم ولذلك قال على المؤناة إن لم تزل المنكر ما تستطيع فزل أنت لا تكون موطن الجلوس هنا لأنه يعتبر هنا غرضا منك بذلك والسكوت في محل الكلام بالقراء قد تكون استثناء وخصوصا من قاعدة لا ينسب لساكة قول عليكم عليكم. وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قام الظلمين أي وإن حدث وأنساك الشيطان وجلست هؤلاء السفاء الذين فيهم الرعون والكفر والجحود فإنك إن تذكرت فعليك ب... أن تسعى ساحثا إلى مفارقة المجلس فلا... قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم اللي... لأنك تكون منهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون إذا سعى المهم شيء من قباح أعمال الشرك إذا ما اشتنبوهم و... ولم يجالسوهم ولكن يحذرونهم من صفة الله تلتشو بشارة ونظارة ولذلك شوف الله رضا قال يكون ان كان مع الظالمين دون انكار فهو منهم فهو منهم إن كان مع الظالمين دون انكار فهو منهم انظر إلى ما قاله أحمد عندما سأله رجل قال الإمام يا إني يأتي بعض الظلمة لأحيك له السود فأنا أعونه على الإسم العدوان قال انظر يا ابني ما, يا بني ما تفعل أنت من الظلمة أنت من الظلم لذلك لابد الإنسان أن يبرأ إلى الله من أفعال الظلم وأن يفارق الظلم وأهله, واهله ولابد منه أن يكون أيضا واعظا مبشرا ونذيرا حتى ولو غاص هو في المعاصي والسيئات فإنه وجب عليه أن يظهر لمن أمامه أن هذه معاصي وسيئات وعلى شارب الكؤوس أن يتناصح وإلا في الإثم إثمان والذنب دنبان وذلك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولا هو المغارات من حياة الدنيا وذكر بها أن توصل نفسهم بما كسبت ليس لها من الله ولي ولا شبيع هل يترك أولاء الفجر المرجمين الذين اتخذوا الدين سخرية وهزئة بدين الله جل فعلها لا تريد قوما يستهزئون بدين الله جل فعلها إلا ووضع الله الكبرى في قلوبهم هذا يضعف جدا احتمال هدايته يضعف جدا احتمال هدايته لأن كلما كان المرء معظما لما يخالفه مقدرا فإن الله يضع في قلبه الـ الـ الـ الهداية والرقة لكن كلما كان مستهزئا ساخرا فإن الله لا يهديه الذي يسغر من يعني من شيء عظيم ويعلنه شيء عظيم تعلم أن الكبر هو الذي يحركه وركوب الهوى ومن ركب الهوى أو تكبر وتجبر هذا أبعد النفس عن الله الذي فعله عن الهداية وذلك الذين تخذوا دينهم لعبا ولهوا ووردتهم الحياة الدنيا حسب أنهم ملكوا لما, لما ملكهم الله المال فلنفعونك يا صديق أحسن الله عليك رفع الله عنك ما أهمك أفرج كربك ويسر أمرك وأعطاك فوق ما تحب وتسأل عندما, عندما يمتلكون في هذه الدنيا فلننت تلتسوا شيئا سلطانا أو جاها أو مالا فيحسبون أنهم يعني قد ملكوا كل شيء ولا يقدر عليهم شيء وهذه المسألة عظيمة جدا عند الله جل, جلّ في أولا ولذلك قال الله تعالى يعني قال وذكر به أن تبسل نفس أي تسلم نفس للهلاك بما كسبت أي تهلق بما, بما كسبت يقول ذلك لما قدمت يداك الله ليس بظلام للعبيد وفي ذلك الوقت ليس لهم ناصر ولا والاسلام نصير لا اسلام نصير ولا معضد ولا شفيع كما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا قرات فنكون من المؤمنين زقال الله تعالى بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولردوا العادل ونعنوا انهم بكذبوا اولئك وهذا اعمال في يعني في التنزل اولئك اشاره للبعد في قعر جهنم اولئك الذين ابسلوا هلكوا اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا يعني ألبهن سببية يعني هم هلكوا بسبب أعمالهم والله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك أن الله ليس بظلام للعبيد قال لا ظلم اليوم أولاك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شرب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرهم أي بما كانوا يستهزئون المغطرون بهذه الدنيا والذين قد, قد فتح الله عليهم أبواب الدنيا فبغاثنا عليهم اباب كل شيء حتى اذا فرح فما اوتوا اخذناهم بغته فعملون قبحا وسيئات وساءتهم عظيمه لذلك جلودهم تنضج تغلي في النار التغلي ويشربون من الحميم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب قال تعالى وسقهم ماء حميما فقطع امعاءهم لا انس انس ادي شفت وهنا جاء المشرقون فقالوا إذن نتبع معك أمرا حتى لا تكون قد فعلت بخامك من لم يفعل غيرك قال أما لكم قالوا أن تدعو ندعو إلهك يوما وتدعو إلى آلهتنا آله يوما غباء غباء قل أنا أدعو من دون إله ما لا ينفعنا ولا يدرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا إلى الهدأتنا أي قل لهؤلاء الذين أمعنوا في الضلال وتأمقوا في الكفران والعصيان يعني تقريعا أو توبيخا بل وسيزاء بهم أن أعبد ما لا ينفعنا ما لا يمنك لنا ضر ولا نفع ما لا يمنك لنا حياة ولا موتا ولا نشورة ونرجع إلى هذا الضلال وهذا الكفران الذي, الذي, الذي رفع الله عن, عن عنا بهذا البيان من القرآن وهذا الرسول العدنان فيكون مثلنا مثل الذي تخطفته الشياطين وصارت به في المهالك وألقى به في هوة سحيقة لا نجاة له بعدها قال ابن هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو إلى عبادة الأوسان ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن ضرب القرآن الكريم مثلا لهؤلاء وهؤلاء فضرب المشركين مثلا في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثام مثل الرجل ضل عن طريق كان مسافرا فضل عن طريقه وبقي في الته والتخبط حائلا لا يدري أين أسير فهو في بيداء قتال تهلكه واختلته الشياطين واختطفته وصارت به في دروب المهلك بعيدا عن رفاقه وأصحابه بعيدا عن الطريق الذي فيه النجات وبينما هو تائهم متحيلون لا يدري أين يمشي وكيف يصنع سمع صوت إخوانهم يدعونه إلى الجادة وإلى الطريق يقولون له أقبل الطريق منها هنا والطريق هنا أمان فإن هو استجاب لهم ولصوتين نجا وإن لم يسمع ولا دي لهم بالا ضل وهلك فذلك مثل الذي يعبد الأوثان ويحسب أنه يحسن صرعا وأنه على على طريق الهدى بل هو على طريق الردى. وهو كذلك حتى تأتي الموز فإرى الندامة والهلكة والعقاب والعذاب ولا تنفع ندم ولا توبة كما قال فرعون عندما عين مشاهدة الغيب صار شهادة عنده ثم قال قولا أمنت, أمنت به بني إسرائيل هو لا إله الذي أمنت به بني إسرائيل كان الجبريل يأخذ حال البحر ويضع فيه في فمي لا تصله رحمة الله لكنه ما قال ذلك إلا حين لا ينفعه الندم ولذلك يشوف هنا الله جعل قال قل إن الهدى قل إن هدى الله والهدى وأمورنا لنسلم من رب العالمين أي قل لهم يا أيها الرسول إنما هدانا الله إلينا الإسلام هو خير من الدنيا والآخرة وهو الهدى وحده لما تدعو لنا إليه بإعبادة الأصنام والأرسانة لا تنفع ولا تضر لا تملك موتا ولا, ولا حياة وهذا المسأل عظيم جدا إن كانوا يفقهم وأيضاً أمثال في القرآن هم جدا يتدبرها الإنسان يبين له الآن أنت في لك أو في, في صحران وبيداء قحلة لا نجات لك بحال محوال ثم وجدت الرفقة ينادونك ويقولون هنا الطريق أي طريق غير هذا الطريق فأنت هالك هنا الطريق فعليك النجات وإن حاد عن طريقهم هو في, في كل مهلكة وفي كل مرطعين وخيم وأما إذا استمع وذهب وانقاد وانصاع فإنه إلى, إلى النجاة كما قال الله تعذر الله مثلا راجلا فيه شركاء تشاكسون وراجلا سلم من هل يستواني مثال؟ الحمد لله بأكثرهم لا يعلمون فمن أخذ بهذا المثال وعلم أن واحد فقط يتعبد له لا يكون أوزاعا ولا تشعوزا من الخمسة ستة أو سبعة من, من, من, من, من, من الأهلية التي يتخذونها فتكون لهم أعداءا يوم, يوم القيام قال تعالى ان اقيموا الصلاه واتقوا الذي اليه تحشرون ايوا و... وأمر... وامر الله جل, جل في علا بالمحافظة على الصلاه لان الصلاه اعظم أركان الدين بعد الشهادتين فلابد بد من المحافظه عليها قياما وقعدا وعلى كل حال وهنا يمكن أن نقول أن استدل بمسألة فقهيه مهمه جدا في قولي ان اقيموا الصلاه واتقوا الذي اليه تحشرون ما هي الفقهيه المهمه في هذا الباب ان هي تختص حتى لا لا, تبعد لا تبعدون كثيرا فيكون السؤال في محله فيكون فهما سريعا ما هي فريده طيبه يا أحفظكم رضي الله عنكم بشير حسن لكم ها ما هي حكم تارك الصلاة وقت اختصى الله حدا بذكر يعني قريب جدا بشوان ديسة هو صحيح فذلك كان نقول أنه هذه في رد على شخص السلام تمامي الذي بأن الصلاة قد تسقط على الإنسان سقوطا تاما يعني لم ما يكون فيها حركة فتسقط عن الصلاة وقتها خطأ باية الصلاة لا يمكن أن تسقط بحال محوال إن شاء الله رضي الله عنك يا أستاذ أحمد حيهلاً أهلاً وسهلاً تشرفت بك إن شاء الله أبشر كل الخير لذلك قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون أيها سبحانه وتعالى هو الخالق الملك وخلق الله دال على عظمته دال على رببيته سبحانه جل جل في علاه فخلق الكون بالحق والقدرة والقوة والقهر والجبروت وايضا العلم والحكمة ما خلق الخلق عبثا ولا باطلا ولا ترك الخلق هكذا سدى قال الله تعالى لو عرضنا نتخذ الله ونتخذناهم لدنا ان كنا فاعلين والله جل وعلا خلق الخلق حكمة عظيمة جسيمة لا الله جل وعلا الكون كله بانتظامه ببديع خلقه بتناسقه لامر عظيم واحد فقط ألو هو توحيد الله جل لا بد من إقامة قضية الكون الكبرى لا يتوحيد الله جل وعلا فهذا هو الأصل في هذا الباب أن, أن, أن, أن, أن الله خلق الخلق كله, كله لينادي على جميع الخلق بتوحيد الله جل وعلا يجبل او معه والطير والندى له الحديث ما لم لب منبن ولا كبر مكبر إلا والحجر والشجر يلبي معه ويكبره قال كنا نسمع تسبيح الطيامن بين بين ايدينا كل ذلك دلاله على توحيد الله جل فلاف الله خلق يم خلق السماوات والارض خلقها لتكون شاهده على توحيد الله جل جل في علاه. هو الذي خلق سنة أرضا بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السوري الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيب هذا الاله القوي القادر القهار الجبار الجليل سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن ينزعه في ملكه لسيما يوم القيامة وهو يقول لمن الملك اليوم وهو يرد على نفسه سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال فلا تسمع إلا همساء يأخذ الله بالأرض ويأخذ السماد بيمينه ويقول أنا الملك أين الجبرون أين المتكبرون فلو الملك التام سبحانه وجل فعلا ويوم القيامة لا تريد منازعا وان كان فرعون قد قال أنا ربكم الأعلى بهتانا وزورا وكفرا فإنه ما من أحد يستطيع أن يتكلم يوم القيامة يوم ينفخ في السوري نفخة واحدة لا ملك, لا ملك فيه لأحد رجل الله جلال فعلها قول حق ولو الملك يوم منفق في السور ونفق في السور كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال بأبيه وأمي قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له أن ينفق في ونفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق سورة فزعم فسواته في الأرض إلا من شاء الله سنفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تحشرون حفاة عراتا هرلا يعني غير المخطنين لما قالت عيشة أنظر بعضهم البعض قال لا الأمر أشق من ذلك يا ابن الصديق عالم الغيب والشهادة كل الغيب عند الله يجعل شهادة والشهادة كيف الله جاء الله في سماة الأرض الغريبة إلا الله سبحانه جل, جل في علا ثم أراد الله أن يبيننا ما كان ما بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وإذ واذكر يا محمد ظرف زمان للماضي بعناها أذكر يا محمد واذكر يا محمد واذكر قال أبيه آزر أتتخذ أصناه من أهلها واذكر يا أيها الرسول الكريم قد أكرمناك وهذا جدك وأبوك إبراهيم عليه السلام واذكر إذ واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آذر مقرعا موبخا منكرا عليه عبد بك الأصناع بكل رفق ولينا وآدب جم يعني قدره هو أبو وهذه حتى حتى, حتى, حتى ينصع حتى ينقاط حتى لا ينفر فقول له قولا لينة لعله يتذكر أو يخشى ما زال ما زال ما زال إن شاء الله. فأقول له أتعبد حجارة لا تنفع لا تضر لا تملك لا تحي ولا تميت كيف تعبد من لا يملك لك ضرا ولا نفع كيف تملك من لا يملك لنفسه نفعا ولا, ولا ضرا لذلك قال قال وإذ قال إبراهيم الأبيه آزر أتتخذ أصنا من آلهة إني أراك وقومك في إضرار مبيل إني أراك ومن اتبعك وجماعتك الذين اتبعونك في عبادتها في خطأ بين واضح وإن هذا سيؤول إلى خسران عظيم وهذه العبادة لا تنفعكم بشيء والمسألة لو نظرت إلى فقهها الله أجعل جبل الناس على الربوبية وجبلهم على على الميل إلى من خلقهم ولذلك قال الله تعالى عندما أخذ عليهم المثارة وإذا الله وإذا الله من بني آدم من, ذوري من ذورياتهم وإشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فهم يملون هذا المساق الذي يأخذ عليهم الله فهم يريدون إجباع شيء في الداخل لا يعرفون ما هو وميل إلى, إلى التعبد ما, ما يستطيعون أن يصل إلى, إلى مدى ولكن هذا أمر جبل والنجاة فيها أن, يعني أن يجبعها بالتوحيد الحق لا يا التوحيد الحق ولذلك هم يشبعون ذلك بعباده الفئران بعباده الاحجار فالمهم انه عباده لا فيها امر ولا نهي ولا, ولا حساب ولا عقاب وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين اي وكما حفظنا إبراهيم وعصمناه من عباده الاصنام والاوثان اطلعناه على ملكنا العظيم وسلطاننا الباهر القاه في السماوات والأرض ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله جل فعلا وجبروتي فإن مظاهر الربوية تقوي الإيمان بالله وتوحيد الله جل, جل فعلا وأن يعلم أن الملك الواسع بمرمي الشاسع من لله وأن هذا الخلق بنسقه العظيم من الآيات الباهرة القاهرة من الله جل فعلا ان الله على كل شيء قدير ولذلك قال ربي أعني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال ولكن ليطمئ إن قلبي فهو ينظر إلى عظمة الله في خلقه وتتعالى درجات ومراتب الإيمان في قلب إبراهيم عليه السلام قال وكذلك نوري ملكوت السماوات والأرض لترى عاجيب خلق الله في السماوات من نسق النجوم وأيضا القمر والشمس والسحابة الذي انسخها بين السماء كلها آيات والأرض باستوائها بتمهيدها بالأشجار بالثمار بالجبال كلها آيات عظيمة من خلق الله جل فعله وليكون من الموقنين إذن ليكون من الموقنين هذه أيضا مسألة عظيمة جدا تجعلنا نعلم أن أخطأ أخطأ خطأ عظيم ما قال بأن النبي إبراهيم عليه السلام شك في شيء ولأكون من الموقنين إذا لا شك عند إبراهيم إذا لا شك عند إبراهيم لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك ماذا يقول؟, يقول يقول نحن أحق بالشك لو كان في شك حقا نحن أحق به لا إبراهيم عليه السلام نحن أحق بالشك لا إبراهيم ولذلك قال ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل فرأك أوكبا قال هذا ربي فلما أفله قال لا أحب الأفرين الأفول دلال على النقصان والنقصان لا يمكن أن يتصف به الرب الرحمن سبحانه جل, جل في علا فلما جن عليه الليل أظلم الليل وسطر كل شيء أرخى الليل سدول سدوله بظلامه رأى إبراهيم كوكبا مضيئا في السماء فقال, فقال, فقال مستدرجا من معه هو الذي ولذلك صدر الباب الله تعالى من الموقنين يبقى هنا مسألة التنزل مع الخصم للمناظرة لكنه أراد أن يجرهم إلى أن يبين لهم أنتم صفهاء الأحلام أتعبدون, أتعبدون من لا يملك نفع ولا ضر أتعبدون من امتلأ نقصا الرب لابد أن يكون له الكمال وإن الكمال بعد الأفول, الكمال بعد الأفول والأفول نقص شوف الموت الإنسان يدل على نقصه الجوع النوم كل ذلك دلاله نقص الانسان لذلك الله حي لا يموت صمد سبحانه وجل وعلا كل ولا يشرب فهنا قال قال فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي تنزلا معهم ليعلموا ويبين لهم يقولون نعم فيقول هذا لا اصح ان يكون ربا إنه إلى أفول ففيهم النقصان والرب لا بد له من الكمال فلما أفل قال لا أحب الأفلين قال لا أحب الأفلين يعني لما غاب النجم قال لا أحب عبادة إله متغير من حال إلى حال وأنه يغيب يحضر ويغيب لمعنى أنه, أنه يزول فإن كان يزول فهو ضعيف وإن كان ضعيف فلا يكون ربا كما قال تعالى قل لو كان معه أهلاته كما يقولون إذن لابتغوا لا هذا العشر سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون العلوان كبيرا زي قال الله تعالى لو كان في ما الهه الا الله لفسدتها فلو كان هناك من من من من ابتغى الى ذي العرش سبيلا فغلب فالمغلوب ليس برب والغالب هو الرب لا يمكن لرب أن يكون مغلوبا وهذا دلال على سفه النصارى الذين يقولون بأن الرب يعني وضع الشوك على راسه واهينا ثم صلب ثم مات ثم ذلك قام بعيد القيامه التي يزعمونها يزعمونها فالتغيير والانتقال والضعف لا يكون على رب بحال من الأحوال فإن التغيير والانتقال من حال إلى حدوث والحدوث, والحدوث دلالة على العدم الربوية الله جعل له الصفات الأزلية سبحانه وتعالى فعلها قال وهو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم وقام ذلك من أذارة ليقيم عليهم الحج قام ذلك من أذارة نعم شاء الله لإقامة الحجة عليهم قال فلما راى القمر باذغا قال هذا ربي فلما أفل قال لم يهدنني ربي لا من القوم الضالين لما وجد القمر طالعا مستديرا مستنيرا ساطعا منتشرا الضوء قال هذا ربي على أيضا اسلوب التنزل بالمناظره لنصل بها أو يصل بها إلى الحجه عليه فيستدرج من من اجل الحجه علينا صحيح امان والسلام عليكم أعطيكم باركة أعطي الله عنكم فلما غاب القمر بعدما كان مستنيرا مستديرا فغاب القمر قال إبراهيم لإن لأ لم ربي ويرشدني إلى طريق الهدى فوديم الحق لأكونن من أهل الزيق والضلال وهذا فيه معناه أنه عرض بهم عرض بهم أمين أعبا أمين الله الله عرض بهم كأنه قال يعني من عبد الذي يذهب يعني ويجي وتظهر له حال وحال وهو إلى أفول هذا ما ما يعوده لأهل الزيغ والضلال وهذا الطريق طريق الردى لا طريق الهدى فدعه قال رب اهدني فكانه قال أنتم على الضلال وأنتم على زيغ وعنتم على نكران فعليكم بأن تدعوا ربكم أن يهديكم وذلك قال تعريد به أن ضلال من عبد النجم والقمى فلما رأى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا أكبر هذا الاكبر اذا الاقوى اذا الذي كل ما كانت ربوبيه متأمة تم كل ما كان الرب حق بالرب ان يكون الاله الواحد المستحق الى الابد قال فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني بريء مما مما تشكون فاستدرجهم جدا جميعا ليسقطوا ودبين لهم انهم في ضلال المبين فلما رأى الشمس ساطعة مديئة تملأ الدنيا بضيئها ونورها وشعاعها فقال هذا أكبر إذن يستحق الربوبية والنجم أقل نعم لا سيامر أن القمر يستمد نوره من الشمس فلما غابت الشمس جاهر بالحق المبين بالضلال قوم المشكين وتبرأ منه قال يا قوم إني بريء منكم ومن عباداتكم التي أحدثتموها أنتم في ضلال مبين هذه الأصنام هذه الأجرام يعني أن أصبحتم بها فإنها أيضا ستتبرع من عبادتكم أنتم على ضلال مبين إني وجهت وجهها الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فأعلنها توحيدا في وجوههم بعدما أقام عليهم الحجة وقد جرهم جرا إلى المناظرة لقف عند هذه إن شاء الله ونكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى يجوز في المناظرة من التنزلي ما لا يجوز في غيره يجوز في المناظره من التنزلي ما لا يجوز في غيره لا استحق ربوبيه من كان فيه النقص الالهيه قرينه الكمال والجلال والبهاء والعظم انزال القران لا يعلمها لا يتقنها ولا يعلمها الا العالمون من لم يستمع إلى الحق بقلبه فلا ينفعه سماع الاذان من لم يستمع الحق بقل الى الحق بقلبه لا يسمع فلا ينفعه سماع الاذان إن لم تزل المنكر فواجب عليك أن تزول إن لم تزل المنكر فواجب عليك أن تزول وفي أسئلة تفضلوا وراضي الله عنكم ورزاكم الله وكل خير